بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ركن عند قول المسالك رحمه الله تعالى وللصلاه وهذا نزال الحديث في بيان الطرق التي تثبت بها العلم، لان العلم كما هو معلوم ركن من اركان القياس ان وجد هذا الركن وتم القياس وإلا فلا العله لها طرق ذاتها كما يسمى عند الاسئله مسالك العلم النص والإجماع وال وبعضهم يجعلها تسمى المسائل النقلية عقلية بالسلب المسائل النقلية وهي النص والإجماع. قدم النص على الإجماع. وبعضهم في ذكر المسائل النقلية. وبعضهم يجعل الاجماع مقدما على النص. لأننا سبقا للنص يحتمل النص وتعويض خلاف الإجماع. خلاف. الإجماع. وكان مرادهم هو الإجماع هنا الإجماع القاطع وليس الظل يعني الإجماع الصريح الذي يكون مبليا على القوم وذكر في ضمن أن الدلالة أو الطرق النقلية دلالة الإيماء والتنبيه وهذه على مزعب الأصليين هل هي مما تثبت به العلم نقلا أو عقلا لكن ظهر السلام مصلفا أنها مما تثبت به العلة من جهة النقل وإن كان الظاهر أنها من جهة العقل لماذا؟ لأنه تمثل قصة قسم النص الصريح ونص ظاهر النص الصريح على العلية هو الذي وضع في دغة العرب ذالة على التعليم ولا يحتمل فغيرا والنص الظاهر هو وضع للتعليم يعني من المعاني التي وضع لها التعليم ولكنه يحتمل وغيره. وأما دلالة الإما والتنبيه هو قرن الاختران الحكم بعلم هذه العلم إنما تفهم من الصياق وطراع والسالق والسالقة والسالق. هذا ليس من جهة الوضع دالا على إثبات السلقة علم للقر الزالية والزالة هذا اللفظ ليس دالا من جهة الوضع على أن الحكم وهو الجي مرتب على الزنا ولكن خلافه كاد يكون نقليا والإجماع فمتى ودد الاتفاق عليه ولو من الخصمين ثبت هذه أنواع العلة أو ثبوت أو طرق العلة النقلية ثم قال وليفتنبع أي أضرب ثبات العلة بالاستنبع ما سيقوله المصنف بقوله إما بالمناسبة أو بالثبري والتقسيم, والتقسيم أو بقياس الشبه أو بنفي الفارق بين الاصل والفرع. إذا أربعة احوال إثبات العلم من جهة العقل إما إن, أن يكون بالمناسبة وسيذكرها واما وإما أن يكون بالثبر والتقسيم على ثالث وإما أن يكون بقياس الشبه هو ثالث وإما بنفي الفارق بين الاصل والفرع وهو الرابع. قال وَلِلْسِنْبَاغُ وَلِلْسِنْبَاغُ سنباغُ ولل استفعاء والمراد به استفراج العلمة بالاجتهاد لأن يقابل ماذا؟ يقابل النقل لأن مفانك العلمة إما نقلية بمعنى أنها جاءت من جهة السمع والسمع محصور في النقل والإشماع يقابله ماذا؟ يقابل الاجتهاد يقابله الاجتهاد هو المراض بقوله والاستنباغ إذن استفراج العلمة للإجتهاد إما بالمناسبة إما هذا من التفصيل إما بالمناسبة والمناسبة هذه مفاعلة مفاعلة وهي في اللغة الملاعمة وهي في اللغة الملاعمة والمناسبة هو الملاعمه المناسبة في اللغة هو الملاعمة لأنه يأتي بمعنى المشاكل يأتي بمعنى المشاكل للشيء قالوا ليس بينهما مناسبة أي مشاكلة ويطلق كما نتم على الملاثة بينيذ بمعنى المشاكل وبمعنى الملاثة ومنه تلاثم القوم والتأم اذ اجتمعوا واتفقوا وتناسبوا وتسمى المناسبة أيضا وعبر عنها بالإخالة لماذا؟ بماذا؟ لأن العلم تثبت بماذا؟ بالظن والإخالة. والإخالة هي بمعنى الظن وخاله والإخالة بمعنى يظن حينئذ أن الوصف هو العلم مظلول ويعبر عن الظن به خال أو خالة من ظن الاستنباط إما بالمناسبة ويعبر عنه يعني عن المناسبة بالمصلحة أو الاستذلال أو المسمى بتخريج المناعة تخريج المناعة وهي المناسبة حصول المصلحة في اثبات الحكم من الوصف حصول المصلحه في اثبات الحكم من الوصف بمعنى ماذا بمعنى كون الوصف يتضمن الوصف نفسه يتضمن في ترتب الحكم عليه مصلحه الوصف نفسه يتضمن في ترتب الحكم عليه مصلحه كالإسكار مثلا فانه يترتب على المنع عليه مصلحه وهي مصلحة حفظ العقل من الاختلال فحينئذ حصول المصلحة يعني وجود المصلحة بالفعل في إثبات الحكم من الوصف إذن لابد أن يكون الوصف مناسبا بمعنى أن التأثير تأثير الوصف في الحكم قد ظهر كما تأتي فيه حقيقة المؤشر إذا نقول الضابط المناسبة هنا أو مسلك المناسبة أن يقترن وصف مناسب بحكم في نصفنا يقترن وصف مناسب بحكم في نصفنا ويكون ذلك الوصف سالما من القواعد، سالما من القواعد، ويقوم دليل عن استقلاله بالمناسبة دون غيره فيعلم حينئذ أن عدة ذلك الحكم كالإشكار مثلا فإنه دل أو دلت المصلحة وهي ترقق أو وجود النفع ودفع المضار في كون الحكم هو التحريم مرتبا على الافكار إذن يدرك العقل ثم مناسبة بين هذا الوصف وهو الافكار وبين التحريم لماذا؟ لأن المصلحة حاصلة المصلحة حاصلة فإذا حصلت المصلحة ثبتت المناسبة ولذلك عرفه المناسبة صول المصلحة فإذا حصلت المصلحة من تركب الحكم على الوصف نقول هذه مناسبة بين الحكم والوصف الذي رطب عليه المعنى وهي حصول المصلحه من جلب نفع أو دفع ضر في إثبات الحكم من الوصف كالحاجه من المبيع كالحاجه من المبيع الحادث من المبيع هذه ما هي الحاجه نقول وصف مناسب علق عليه ماذا إباحة البيع إباحة البيع لماذا؟ لأن المشتري والبائع كل منهما محتاج إلى الآخر فإباحة البيع وشرعية البيع هذا ترتب عليه مصلحه وهي جلب النفع للبائع وجلب النفع للمشتري كان كالحاجة مع البيع فالحاجه حينئذ حقرت نقول في إثبات الحكم من الوصف وهو البيع حصلت إباحته وهو الحكم مرتبا على وصف مناسب وهو الحاجة ولا يعتبر كونها منشأ الحكمة يعني لا ترابط أو ارتباط بين الحكمة والعله أو الوصف المناسب لأنه قد توجد العله ولا يوجد الحكمة قد توجد ولا توجد الحكمة مثل ماذا؟ قلنا السفر حكمته تخفيف المشقة حينئذ قد وجود العلة في بعض أفراد السفر في بعض الأشخاص والأحوال والأزنام وتتخلف حينئذ الحكمة تتخلف الحكمة هل يلزم من تخلف الحكمة تخلف العلة؟ الجواب لا إذن هل يصح أن نجعل الحكمة مرتبطة بالعلة وجودا وعادماً؟ الجواب لا لذلك قال ولا يعتبر يعني في كوله يغفر مناسبا كونها أي المناسبه ننشأ الحكمة كون المناسبة منشأ الحكمة لماذا؟ لقد تتخلف الحكمة مع وجود الوصف المناسب الذي رفض الشرع الحكم عليه كونها أي المناسبة منشأ بمعنى الظهور أي الموضوع الذي يظهر منه ويبدو الحكمة وهي المصلحة التي قصد الشارع تحقيقها بتشريع الحكم حينيذ نقول كون هذا الوصف منشأ للحكمة غير مجترا كون هذا الوصف منشأ للحكمة غير مشترك بل المعتبر ثبوت المصلحة عقيبه عقيب ماذا عقيب الوصف وهو عام من أن يقول منشا لها او عام من أن يقول من لها أولا, من من لها أولا. لا تلازم بين الوصف المناسب وبين الحكمة إذ قد, توجد ها. قد يوجد الوصف المناسب ولا توجد معه الحكمة إذا لا يعتبر في الضابط ولا يشترط في الوقت المناسب كونه منشعا الحكمة لماذا لوجود العلة دون دون حكمتها السفر مع المشا كسفر مع المشا بخلاف ماذا بخلاف الإسقاق بخلاف الإسقاق أن العلة موجودة وينش عنها الحكمة متلازمه يلزم منها لكن الظوم في هذا الموضع لا يلزم منه أنها تلزم في كل موضع بل قد توجد ولا يوجد الحكمة ثم قال والمؤثر اذا عرفنا أن نفس البعضنا استخراجا عند بالاجتهاد أنه يكون بالمناسبة يعني يترقب الحكم على الوصف المناسب ثم يوجد ذلك الحكم وفلث الحكم عند وجود الوصف المناسب فيظهر حينئذ المصلحة يظهر لمن المجهد يظهر لي تظهر المصلحة وهي جلب نفع أو دفع ضر لترتب الحكم على العلم كالإسقال بالنسبة للتحريم والقطع بالنسبة للسرقة بالنسبة للقطع إن تظهر الحكمة حصول المصلحة عفوا حصول المصلحة واضحة وبين وهي حوض الأموال كذلك تحريم الزنا نقول الزنا علة في في الجلد مثلا فنقول المصلحة حاضة وهي حفظ النساء وهل المجمع. لكن لا يلزم من أنه كلما ما وجد الوصف المناسب وجد الحكمة بل قد تتخلف في بعض المواضع وعليه نقول أن الوصف قد يكون مناسبا وقد يكون غير مناسب قد يكون وقد يكون غير مناسب والوصف غير المناسب هذا ما علل له الاصوليون بالوصف الطربي الوصف القرض وهو الذي لم يرتقي الشرع حكماً عليه كالطول والقصر والأثون عربيا والسواد والبياض إلى آخره الشرع لم يراعي في أحكامه هذه الأوصلة مع أنها موجودة مع أنها موجودة لماذا؟ لعدم وجود المناسبه لعدم وجود المناسبه إذن الواصل من حيث هو قسمان فردي كالطول والقصر ومناسب كالاذكار لتحريم الخمر والصغر بولاية الماء، وعليه فينقسم حينئذ المناسب عند المصنف إلى ثلاثة أحسان ولذلك قال والمؤثر يعني المناسب المؤثر والمؤثر على صبت لوصيف محذور يعني والمناسب المؤثر الذي يؤثر في إحداث الحكم في إحداث الحكم لأن العلة هي الوقف المناسب وهي المعرفة للحكم وهي الباعثة والجالبة للحكم إذن حصل تأثير حصل تأثير لولا وجود الإسكار لما وجد التحريم حينئذ لما وجد الإسكار وهي إلا في النبيذ نقول جلبت وأثرت في استجلاب الحكم من الى إلى الفرح والمؤثر أي المناسب المؤثر ما ظهر تأثيره في الحكم بنص أو اجماع فقوله المؤثر تفهم منه أنه, انه ليس كل وصف مناسب يصلح ان يكون عله بل لا بد ان يكون معتبرا من جهه الشرع لانه قال تاثيره ظهر وعلم تاثير ذلك الوصف في الحكم بنص او اجماع يعني دل النص على انه معتبر لدليل ماذا بدليل تعليق الحكم التفصيل عليه كما في قول تعالى ويسالونك عن المحيط قل هو أذا فاعتبروا النساء فدل على أن إيجاب الاعتزال علته قول المحيط أذى حينئذ نقول دل النص على ماذا على قول الأذى عله في إيجاب اعتزال الحق أو بإجماع في الصغرى وبدل اليتامى حتى إذا بلغ النكاح حينئذ ولايه الوني على الصغير في المال ثابته به بالنص في هذا الموضع وأجمع العلماء على هذا ثم تعديها تعدي هذه العلة وهي الصغر في ولاية النكاح حاصل بماذا بالإجماع حاضر لأنه قد يجمع على العلة وإلا يون لها نص لكن على ما قرر في السابق أن الإجماع لابد أن يكون مستندا إلى نص من كتاب الأصول. ولذلك لا يقضي القاضي وهو غضبان قالوا العلة هنا بالاجماع تشويش شغال الذهن فحينئذ ليس الحكم معلقا بالغضب لوجود التشويش التشويش الإذن العاقل فيه في غير الغضب مثل الجوع لا يقضي القاضي وهو جبعة ولا يقضي القاضي وهو مشغول الذهن ولا يقضي وهو حزين وهو شديد الفرح فكل وقف يترتب عليه وكل فعل يترتب عليه انشغال الذهن حينئذ يمنع هذه علة بالإجماع منزلة في كل فعل يشارك الغضب فيه في العلم حينئذ المؤثر يعني المناسب المؤثر ما ظهر يعني الوصف الذي ظهر تأثيره في الحكم ما الذي دلنا على أنه قد أثر في الحكم النص أو الإجماع حينيذن يسمى ماذا يسمى مؤثر وسيأتي أن بعض المصوليين قصر القياس على المؤثر وحده على المؤثر وحده فما عداه أي لا يصلح أن يكون وصفا مناسبا يجعل علة للحكم وعليه يرد إشكال وهو أن العلة المستنبطه حينئذ لا يصلح أن يعلل بها العلة المستنبطة لا يصلح أن يعلل بها إذا قصر الحكم أو التعليل أو القياس على المناسب المؤثر، وهو ما ظهر تأثيره بنص أو إجماع. فبأيما العلم المسبط لم تدخل في المؤثر. أليس كذلك؟ لم تدخل في المؤثر. وإنما سيأتي أنه داخل في الملاعم أو غيره. فحينئذ لو قصر القياس باب القياس كله على المؤثر، حينئذ الفرد العلم المسبط. لأن ضابط المؤثر هو ما ظهر تأثيره في الحكم بنص أو إجماع. إن دل النص على أنه وصف مناسب حين إذن اعتبرناه مؤسرا إن دل الإجماع على أنه وصف مناسب حين إذن اعتبرناه مؤسرا في حكمه إن كان بدل الصنباط وقل لا لأنه لم يدل عليه نصر ولا إجمال هذا هو حقيقة المؤثر. قال وهو ثلاثة, ثلاثة أقسام بالنظر إلى نوعية اعتبال الشارع لهم وليت أقسام للمؤثر. ظاهر كلام مصنف أن الضمير هنا يعود على المؤثر، على المؤثر. بل الصواب أنه أراد تقسيم المناسب من حيث تأثيره وعدم تأثيره وهو أي المناسب من حيث هو باعتبار تأثيره وعدم تأثيره لأن المؤثر هو نوع من أنواع المناسب المؤثر هو نوع من أنواع المناسب حينئذ كيف يصح تقسيم أو جعل القسم عاماً لقسيمه وغيره هذا ما يصح لماذا؟ لأنه المناسب المطلق والملاعم والغريب هذه أنواع تدخل تحت المناسب من حيث هو والمؤثر هذا قسيم له قسيم له حينئذ لا يصح أن يجعل القسم شاملا لبقية الأقصام وهو قسيم له هذا باطل حينئذ نقول قوله وهو ليس يرجع إلى المؤثر بل للوصف المناسب من حيث اعتبار تاثيره وعدم تاثيره انقسم الى ثلاثه اقسام المؤثر والملائم والغريب وجعل منها المصنف ما لا المناسب المرقى وهو المصلح المرسل وهذه هل هي معتبره شرعا او لا ذكرنا فيما سبق عند المصنف يرى انه غير معتبره بالتحسينيات والحاديات نقل الاجماع بلا خلاف ونقل الخلاف الضرورية وقال الاصح انها ليست بحجه حينئذ كيف يجعلون المناسب المطلق على كل نقول المناسب من حيث هو اربعه اقسام المؤثر والمناسب المطلق والملائم والغريب هذه اقسام للمناسب من أي حيثية من, حيثية من حيثية اعتباره من جهه الشر وعدم اعتباره لماذا لأن النظر نظر الشارع في المناس والوصف الذي يمكن أن يعلق عليه الحكم الشرعي هل اعتبره الشرع أم لم يعتبره بمعنى اعتبره الشرع ماذا بمعنى أنه رتب الأحكام التفصيلية أو الجملية عليه فما أمر الشرع به حينئذ نقول اما معقول المعنى وليس بمعقول المعنى فما كان غير معقول المعنى لا اشكال فيه أنه غير ظاهر المعنى عندما يكون من باب التعبديات المحرى إن كان معقول المعنى حينئذ نقول لما أمر به شارع دل على أنه مصلحة لأن الصاحب العام أنه لا يعبر الشارع إلا بما كان متضمنا لمصلحة خالصة أو راجحة فدل على وجود المصلحة فكل أمر في الشرع حينئذ نقول سواء كان أمر إيجاب أو أمر الصحباء فثم المصلحة وكل نهي سواء كان نهي تحريم أو تنزيه نقول فثم المفسده لماذا؟ لأنه بالإجماع باستقرار موارد الشرع أنه لا ينهى إلا عما ممسدته خالص أو راجح إذن فما اعتبره الشرع وامر به نقول هذا معتبر وهو صالح لأن يعلل به إن كان معقول المعنى وما نهى عنه الشرع ولو ظهر فيه نوع مصلحة نقول هذه مصلحة ملغاة الشرع ملغاة ما لم يرد فيه ذا ولا ذا نقول هذا هو المناسب المطلق او المصلحه المرسله لم يرد فيها دليل خاص باعتبار أو الغاء لم تلغى ولم تعتبر لم يرد نص بالأمر بها لوجود هذه المصلحه ولم ينهى عنها لوجود هذه المساله حينئذ نقول هذا ماذا هذا مصلحه مرسله مطلقه من الارثام لكن يكون المصلحه فيها باعتبار القواعد العامة يعني ان يكون دليل كلي قد دل على اعتبار هذه المصلحه على اعتبار هذه المصلحه ثم هذا الباب مفتوح كل من ادعى وجود المصلحه العامه هو أن قواعد الشريعه دلت عليه فتم المصلحه حينئذ هذا المصلحه فيها كلام وهو ثلاثه وهو أي المناسب ثلاثه انواع المناسب المطلق والملائم والغريب والمؤثر ولا أدري لماذا المصنف أخرج المؤثر فقدمه على أنواع السلام على كل هو باب القياس يعتبر نقدا للمصنف رحمه الله تعالى أنه لم يرتب ترتيب كسابق وإنما يكاد أن يكون هكذا مبعث وهو ثلاثة المناسب المطلق هذا أن المناسب لماذا؟ لأنه حقق مصرحا المطلق يعني عن دليل اعتبار خاص أو عن دليل إلغاء خاص عن دليل سميناه مناسب لماذا؟ لأنه مصلحه لدلالة القواعد العام لدلالة القواعد العامة ومقافة الشريعة سميناه ماذا؟ مناسب ثم هو مطلق مطلق عن أي شيء عن دليل خاص معين دل على اعتباره أو دليل خاص معين دل على الغاء دل على الغاءه وسبق الكلام فيه والملائم يعني المناسب الملائم والمراد بالمناسب الملائم هنا هو الوصف المناسب الذي ركب الشارع حكما على وقيم رتب شارع حكما على وقيم ولم يثبت بالنص أو الإجماع هذا مقابل لي المؤسس مقابل لي المؤسد. حينئذ الوصف المناسب إما أن يدل عليه نص أو إجماع أو لا إن دل عليه نص أو إجماع فهو المؤثر والا لا فحينئذ الملائم. فهو الوصف المناسب الذي رتب الشارع حكما على وفقه ولم يثبت بالنص أو الإجماع اعتباره بعينه عله لنفس الحكم الذي رتب على وفقه على وفقه مثل ماذا؟ قالوا مثل لي الصغر في ولاية النكاح في عين ولاية النكاح الصغر نفسها ثابتة بالإجماع في ولاية المال في ولايه المال لكن في ولايه النكاح هل جاء دليل خاص يدل عليها الجواب لا فعينئذ جعل ولايه الاب على الصغيره للخلاف فيه هل العله الصغر او العله البكاره او العله الصغر والبكاره ثلاثة علل بعضهم راى ان العله هي الصغر وبعضهم راى ان العله هي البكاره وبعضهم راى ان العله مجموع الصغر والبكاره لأن المقام مقام الصنباط فحينئذ يرد الخلاف بينه أي لأن السلام هنا في الصنباط العلم في الصنباط العلم هل الشرع راع البكارة في موضع ما غير هذا الموضع ورتب عليه حكما شرعيا الجواب لا فحينئذ انتفى التعليل ببكار هما مع إذا انتفى جزء الاثنين انتفى تعليل بالثاني. بقي ماله بقي الصغار هل دل الشرع في موضع غير هذا الموضع لاكنك على اعتبار الصغر عله نعم وهو في ولايه المال في ولايه المال حينئذ لم يرد النص بعينه في نفس المثال فقط نضع المثل عامه في نفس المثال لم يرد نص بعينه في اعتبار كون الصغر عله في ولايه النكاح وانما ورد في ولايه المال بقول تعالى وبمثال يقال حتى اذا بلغ والغريب يعني والمناسب غريب هذا سبق معنى أنه الذي لم يشهد له أصر وعرفه بعض بأنه الوصف الذي لم يرتب الشارع حكما على وقه ولم يثبت اعتباره بأي نوع من انواع الاعتبار وسبق أن المصنف قال هو الذي لم يشهد له إلا أصر واحد وسبق أن الغزال قال هذا لا يفاد أن لأنه لا يكاد يوجد علّة أو وصف مناسب ولم يشهد له إلا عصر واحد بل لموزا تدل عليه عدة, عدة نصوص حين في وجود الوصف أو المناسب الغريب في وجوده خلاف في وجوده خلاف لذلك مثل بعضهم بالمطلقة ثلاثا في مرض الموت ثالث أو لا قالوا ثلث طلق ثلاثة أراضا يمون في ساعة الموت طلق ثلاثة من أجل ماذا؟ حلمانها قالوا ثلث لماذا؟ قال لأن الزوج قفض الإغرار بها قفض الإغرار بها فيعامل بنقيض قصده على ما هو متبع في القواعد الشرعيه العامه قياسا على قاتل في عدم توليفه لأنه استعجل الإنسا بجامع أن كل منهما استعجل شيء قبل أواند ومعلوم من القاعد أن من استعجل شيء قبل أواند عقب بحرمانه حينيذ قالوا من طلق في مرض الموت ثلاثة المطلق المزدوس خالو ثلاث بناء على على هذا. قال هذا مثال للمناسب الغريب. لأنه لم يرد نص يشهد لهذا. لم يرد نص يشهد لهذا. أو إن ورد فهو ساحد له واحد فقط. لكن هذا كون القاتل بذلك هذا له نصوص تشهد عليه تدل عليه. ولذلك قول الغزال أنه قل نيوذد مثال يصح أنه لم يشهد لهذا الوصف المناسب إلا أصل الواحد هذا عزيز، هذا، هذا عزيز. بل الأصل والغالب والكثير أن المناسب إذا رتب الشرع عليه احكام شرعيه يكون بالكثير. ولذلك الضروريات الخمس وهي كثير هذه الاحكام المرتب عليها لحفظ الدين. كم مثلا امر أمر بها والغرض أو الحكمة حفظ الدين أو نهي عن شيء مراد به حفظ الدين أو العقل أو النسب أو الى اخره المناسب المطلق والمنائم والغريب. وقد قصر قوم القياس على المؤثر وحده وقد قصر قوم القياس على المؤثر وحده هنا يقول المعلق أي ما ظهر تأثيره في الحكم بنص أو اجماع إذ الجزم بإثبات الشارع الحكم رعاية لهذا المناسب دون نص أو إجمع تحكم لأنه إذا قيل السنباق وحينايذ ولا هؤلاء هاللي. ينفون العلم المستنبطه او لا الله يعني. لكن على ظاهر الكلام هنا إذا علل ترتيب الأحكام على المؤثر فقط وهما ثبتت علميته بنص أو إجماع حينئذ قالوا يلزم منهم أنك لو اجتهدت في إيجاب عدة أوصا وعلقت الحكم على بعضها دون بعض صار تحاكم صارت تحاكم لماذا؟ لأن هذا النص او هذه الوصفه المناسب الذي علقت له عليه الحكم الشرع لم يرد به الشرع لا نقا ولا اجماعا فحينئذ تعيين وصف دون اخر نقول هذا من باب التحكم فلذلك قصروه على المؤثر وهو ما ظهر تاثيره في الحكم بنص أو اجماع لكن الصحيح عدم قصر القياس على المؤثر وحده لماذا لأن اشاره النص وايمائه تفيد علية الحكم كما سبقا قد ياتي الايماء والتنبيذ كما ذكرناه يقرا الوصف بحكم ان بغير عله يعبهما فقط هو سارق وسارقه لم ينص هنا الشارع على ان عله القطع هي السرقه لكن استنبطنا بالاجتهاد ان عله القطع هنا هي السرقه اليس كذلك؟, كذلك الزاني والزاني وازداني نقول الحكم هنا لم ينص الشارع على كونه قوني قوله هو انا فاعتزل ليس مثله ليس ليس مثله لماذا لان تم فرقا بين التنصيص على العله كقوله هو أذا فاعتزل النساء هنا رقم سامع التنصيص على على نفس العله اذا لم نجد تنصيص ولا اجماع معناه ليس عندنا قيام نقول لا عند دلاله الاماء والتنبيه على ما سبق بيانه قرن الحكم أو اضطران الحكم بوصفه دون أن يكون ذلك الوصف له أثر في الحكم هذا قد يجعل المتكلم غير فصيح يأتي عرابي فيسأل فيقول لا رقبه جواب لي من هذا لو لم يجعل هذا الجواب مرتبا على كونه واقع أهل أهله في نهل رمضان هذا ما ورد العله هنا ورد تنسخ على العله ليس عندنا تنسخ ليس عندنا تنسخ وانما لكون السؤال هنا او جواب النبي صلى الله عليه وسلم وقع جوابا بواقعه وحادثه وسؤال نقول لو لم يجعل هذا النص اعتق رقبه مرتبا على احد الاوساط المذكوره لكان لغوا وعابه ولكن وعيا بالمتكلم اذ كيف يسال عن شيء ثم يقول له اعتق رقبه هذا ينزع عنه سيرها للعلم بل العقلاء فضل عن النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ نقول قصره على المؤثر فقط وهو من ثبتت عليته بنصه أو تأثيره في الحكم نصه نجمع هذا ليس, ليس صحيح نقول الصحيح عدم قصر القياس على المؤثر وحده لأن إشارة النص وإيماني تفيد علية الحكم كما سبق بيانه ودنات الإيمان التنبيه هذا أنواع كثيرة جدا أنواع كثيرة جدا بل قد يقول العبن المستنبط بدنات الإيمان التنبيه أكثر من العبن المنصوصه أو المجمع قد يكون العلم المستنبقة أكثر بكثير من العلم المنصوصة نصفا في الشرق أو العلم المجمع عليها ثم قال واصول المصالح خمسة لما ذكر الاستنباط وان يكون بالمناسبة وذكر المناسبة أنها حصول المصلحة بين لنا اصول المصلحة يعني ما الذي يضبط لنا ويجمع لنا هذه المصالح ليست, ليست على اطلاق ليست على على إطلاقها. وإنما لابد في النظر من المصلحة باعتبار الشارع لها فما اعتبره الشارع مصلحه فهو مصلحه والعقل ليس له مجال في التشريع العقل والرأي والهوى والاطمئنان والنفس والانحاء هذه ليست مصادر من مصادر التشريع ليس كثل المصالح التشريع، وإنما الوحيان فقط، ولا ثالث لهما. وأصول المصالح خمسة، خمسة هي ثلاثة، لكنه جعل القسم الأول ثلاثة، لأن مردهنا تقسيم المصلحة من حيث هي، يعني من حيث اعتبار الشارع لها أو إلغاؤها، من حيث اعتبار الشارع لها أو إلغاؤها. وأصول المصالح خمسة، أصول المصالح. خمسة يعني حصول المصلحه والحكم بكون هذا الوصف مناسبا يترتب عليه الحكم الشرعي أو لا قال خمسه اي معدوده بالخمسة ثلاثه منها ذكر في, في الاستصلاح الضروري والحاجي والتحسيني الضروري وهذا كل ما شرع ذرعا به المساله والتحسيني وهو ما شرع جلبا لي المصلحة هو وهو ما جرى على مكارم الأخلاق ونحو ذلك هذه كل يجمعها اصل واحد وهو ما جاء الشارع باعتباره ما جاء الشارع باعتباره إذن هذا قسم واحد مصلحة الظهر اعتبارها شرع لذلك قال وهي المعتبره وهي أي هذه الثلاثة الأقسام من القرآن في الاستصلاح في مرحلة وهي المقتضبة يعني الذي جاء الدليل الشرعي الخاص المعين باعتباره ولا نقول الدليل الشرعي العام لأن الدليل الشرعي العام ينفي الدليل الخاص إذ يعني لا يلزم أن يكون ثابتاً بخاص فإن يكون مساوياً المناسب المطلق أو المصلحة المرسلة لأن المصلحة المرسلة ثلاثة بأدل عام لقواعد الشرق ومصادر الشريعة ولكن هنا نقول بدليل خاص وهي المعتبرة يعني اعتبرها الشارع بدليل خاص في قوله فاجتنبوه في الخمر ولا تقتلوا أنفسكم ومن يقتل مؤمن المتحدى النقصة كل هذه حفظ لي ماذا للبروريات الخاص الزانية والزانح الضالة عن سهبه العراق السابق والسارقة فقطعوا حفظاً للأموال إلى آخر إذا النص بنص أو جاء الدليل القاء على اعتبار هذه الأرصال والرابع وهو الثاني من أقسام المصالح من حيث اعتبارها شرعاً وعدمه هو المرسل هو المرسل أو المصبحة المرسل ضبطها ما لم يعلم من الشرع الانتفاة إليه ولا إغاه ما لم يعلم من الشرع يعني بدليل قاء مدليل خاص واما الدليل العام فيدل عليه الدليل العام عليه لكن تشريع الحكم الخاص بمقتضى على هذه المصلحة هو الذي فيه النزاع هو الذي فيه فيه النزاع ما لم يغلب من الشرع الانتفات اليه ولا الغالب الانتفات اليه يعني حيث شرع الاحكام مرتب مرتبا على هذه المصلحة ولا إلغاؤه يعني إلغاء هذا الوصف المناسب من حيث أنهي عن عن هذا الوصف المناسب أنهي المرافق أو المضمن لهذا الوصف المناسب فلا بد من شهادة أصل له حينئذ إذا أريد تعميمه أو تدريب عليه لا بد من شهادة أصل له فلا يقبل المناسب المضمن إلا إذا كان ترتب الحكم عليه يحقق مصلحته وهذه المصلحة تشهد لها القواعد العامة ومقاصد الشريعه فجمع القرآن جمع القرآن هذا ليس هناك نفس لأن كان بعضا نرى أن تم اشارات من النبي صلى الله عليه وسلم الى جمع القرآن لكن إذا نظرنا إلى المصلحة العامة في جمع القرآن لن ليس ثم نفس دل على جمع القرآن هل أمر به الشرق قال اجمعوا القران اكتبوه في صحيفه واحده لم يري لم يري بالنسب بذلك ولكن قواعد الشري العام بحفظ الدين لآخره وتبليغه للآخرين ولألا يقع النزاع ولألا يقع كذا جمع القرآن فيه في مصحف واحد لكن يستدل اجمع الصحابه والخامس وهو القسم الثالث ما علم من الشرق إلغاؤه فهو ملغى بذلك ما علم من الشرع إلغاؤه يعني إلغاء اعتباره وصفا للحكم وصفا للحكم كما قد توجد مصلحة في بعض المنهيات قد لها الشرع عن شيء يكون فيه نوع مصلحة مثل الربا مثلا قد يكون فيه بعض مصلحة اعتبار النظر الشخص نفسي أو الخمر نفسه فيه منافع باعتبار البيع والشراء كذلك الربا باعتبار البيع والشراء فيه منافع أي نقول هذه المصلحة المتوهمه نقول ليس مصلحة حقيقية مصلحة متوهمة باعتبار نظر المتنف باعتبار غيرها نقول هذه المصلحه المصلحة المتوهمة الشرع الغاها باي بأي شيء بالنهي عن الزبا الغاها في القمر بالنهي عن شرب القمر وعن أي تصرف يسبع ذلك من بيع وشراء وهداء إلى آخر هذا ما يسمى بالوصف الواصف الذي الغي من جهة الشر هو قد يكون مصلحة في نظري الناظر لكن لها مصلحه متوهمه كما قال الاسلام رحمه الله تعالى. إذن عرفنا أن الطريق الأول الذي تستخرج به العله وتثبت به العله من جهه العقل والنظر والاجتهاد هي المناقشه هي المناسبة. ثم قال أو بالثبر والتقسيم هذا الضرب الثاني من اضرب إثبات العله من الاستنباط والتقسيم والصبر بفتح السين كان بالغه الاختبار صبره الاختبار المراد هنا اختبار أوصافي بإلغاء ما لا يصلح وإيقاع الصدق تكون عندنا ثمة اوصاف ولذلك بعضهم أو الكثير يرى أن ثم ترادفا أو قرب في المعنى بين تخرير تنقيح تنقيح المناخ والصبر والتقصي سبق أن تنقيح المناخ أن يرد الشرع بحكمه مرتبا على بحكم مرتب على عدة أوصاف لكن هذه الأوصاف يحتمل أن بعضها صالحا صالح للتعليم وبعضها ليس بصالحا للتعليم فينظر المستهد فينظر فيها وصف الوصف فيقول هذا الوصف لم يعتبره الشرق فيلغى هذا الوصف يعتبر سيبقى وهذا الوصف يلغى إلى آخرين هذا ثم تنقيح المراحل تهذيب العلة تصفية العلة هو نفسه السبر والتقسيم يجمع هذه الأوصار يجمعها كلها فيقول النص هذا مركب على هذه الأوصار إما أن تكون العلة هذه أو هذه أو هذه هذا ما يسمى في التقسيم. ثم يختبرها وينظر هل هذه الوصف اعتبره شارع أو لا إن اعتبره شارع بقاه وإن لم يعتبره ألغاه إذن السبر والتقسيم وتنقيح المناط إما ان يقال بالترادف بمعنى واحد واما أن يوجد فرق دقيق بينهما والا ان على انه معنى التنقيح المناخ او بالسبر والتقسيم قلنا السبر في اللغه الاختبار والمراد به هنا اختبار الأوصاف بالغاء ما لا يصرخ وابقاء الاوساط بالغاء ما لا يصرخ ككون السائده عربيه كونه عرابي شرعا يفرق بين عربي والعجل في الاحكام الشرعيه بل نص على ضد ذلك اذا كون زاع اراضي ليس انفتاع نقول كون هذا هذوث لكن لا يصلح عن عندك عليه الحكم الشرعي لماذا لانه الغاء يعني ما يلقى يلقى الغث الا بدليل شرعي ولا يثبت الا بدليل شرعي لانه اذا لم ينص دليل على اثبات الغاء او الغاء المناسك ها المفترض نقول كون اعراض هذا الوصف ألغاه الشارف إن أكرمكم عند الله أتقاكم ثم يقول يضرب صدره ينقف شعره يقول هلكت ولم يركب الشرع عنه أنا أفعال قافة خارج عن التشريع بقي ماذا الرابع وهو قوله واقع أهله في نهار رمضان في نهار رمضان بعض يزيد يقول لك كونها امرأته ليس ليس الوقت المعتبر والمراد به العلاج وبعضهم يزيد يقول لا ليس المراد مواقعة المواقعة والجماع الجماعة رمضان بل المراد انتهاء حرمة رمضان فألحق به الأكل والشرب فألحق به الأكل والشرب فيه الكفار ونقول هذا لماذا لأن مسالك العله هنا اجتهادية اجتهادية ولذلك ما رحمه رحمه نقح هذا الحديث كما يقول الشيخان أنه لحمر مرة فيه مرة بالحذف ومرة بالزياده بالحذف الغى الاوصاف التي ألغيها سابقا خير وأرابي للآخرين ثم نظر فخصص العدة المواقع في نهاية رمضان ثم زاد وصل وهذا أيضا سمى تنقيح لأن التنقيح يكون بالزيادة ويكون بالحذف قال لا ليس المراد مواقعه من المواقع الجماع بل المراد انتهاك وهي أعم فحينئذ كل انتهاك لشهر رمضان بكونه تعاطى مفطرة هينجي أن يتركب عليه قوله أعتقرق أعتقرق بها إذن اختبار الأصاب بإلغاء ما لا يصلح وإبقاه أصال والتقسيم هو تجزعة الشيء يعني قال هذا إما كذا وإما كذا وأيهما أسبق أيهما أسبق؟ التقسيم التقصيم قبل أسبق لكن مقدم هنا أسبق والتقسيم إذا هو عينه تنقيح المناط هو عينه تنقيح المناط أو بالثابر والتقسيم يعني يحصل بالاستنباط الاستنباط إنما بالاستهاء بواسطه ما يسمى بالثابر والتقسيم وهذا يكون بحاصر العيلني حاصر عيلن يحصرها او هو قدم التقسيم وإفصال ما عدا المدعى عيلن بحاصر عيلن هذا التقسيم يعني العيل الماضي هالأوصاف التي كانت في العصر الاوصاف التي كانت في العصر المقيف عليه واذ ما عدا المدعى واذ ما ما أي الوصف الذي لا يصلح للإله ما يدعى ما عدا يعني غير الذي ادعي أن له بحصر العلم أي الاوصاف التي تكون في العصر المقيف عليه واذ ما عدا ما لا يصلح للعلي المدعائه انك من الاوصاف القضيه لان الشرع لم يرتب عليها الاحكام الشرعيه وليست من المناسب المؤكد كالطول والعرض ومنها والصواب بغاد الى اخره او بقياس الشبه او بقياس الشبه هذا الضرب الثاني من أضرب اثبات عند ابي قياس الشبه يعني إثبات العله بالشبه وهذا اقوى الشبه والتنفيذ والقياس هذه كلها الفاظ مترادف كما ذكرناه السابق التنفيذ والتشبيه والقياس الفاظ مترادف ولكن عين هذا النوع من باب الاصطلاح فقط وإلا كل القياس به شبه لأن النبي شبه بالقامل بجامع الاشياء إذن لا فرق بينهما وقياس الشبه قياس ذكره في اقسام القياس ولكن نقول هنا قياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين الفرع المتردد بين أصلين مختلفي الحكمين مختلفي الحكم عندنا أصلاق كل منهما مبارد من الآخر في الحكم يريد فرع حادثة شخص شيء ما يحتمل أنه يلحق بهذا أو يحتمل أنه يلحق بهذا وإلحاق الفرع بأحد الأصلين الذي شبهه به أكثر العذف اتفال واحد عند الاسوليين العبد هل يملك بالتمليك او لا هل يملك او لا قالوا العبد فيه شبه باصلي اصل الاول يشبه الحر لان الحر انسان وهذا انسان الحر مكلف وهو مكلف الحر اثاث ويعاقى ويصلي ويذكي ويصوم وكذلك العبد اذا اشبه الحر ويشبه المال يباع ويشترى ويوهر إذن أشبه ماذا أشبه المال وبعض يقول أشبه البهين لكن يقول لا أشبه المال أحسن. لماذا لأنه إسا مكان له محترم عندما يبقى على الأصل الشرع وقد الدنيا بني هذا حينئذ هنا العاد أشبه أصلي أشبه الحر وأشبه المال بأيهما يلحق إن قلت ألحق بي الحر حينئذ يملك وإذا قطع لدينا فيه الديل القيمه وإذا قلت أشبه الماء فحينئذ لا يملك فهو ماء هو مثل السعادسة يمنا واحدة قتر حينئذ فيه فيه قيمة مثل السيارة فحينيذي نقول أيه ماء أشبه به أكثر للرسليين والفقهاء على أنه أثروا شبها به بالمال فحينئذ لا يملكه فإذا جاءه مال حينئذ نقول لسيده وإذا قتل حينئذ تلزم فيه القيمة دون دون بيوسات مزيد بها أو بنفي الفارق بين الأصل والفرق هذا اللوع أو الضرب الثالث الرابع من أضرب العلة أو إثبات العلة بالاستنباع أو بنفي الفارق بين الأصل والفرق إلا بما لا أثر له هذا ما في بالثامن أه؟ القياس الجلي أحسن وهو مفهوم الموافقه مفهوم الموافقه لانه قال ثم الحاق المسكوت عنه بالمنطوق ضربا كذلك سبق معنا الحاق المسكوت عنه بالمنطوق ضربا مقطوع به ومظنون لماذا لان الالحاء من حيث هو نوعان اي كذلك الحاق بنفي الفارق. بنفي الفارس وهذا هو المسمى بمفهوم المواقع وذكرنا أن بعض يرى أنه قياس ويسميه قياس الجلي لأنه مقطوع به ويسمى القياس بمعنى العصر عند بعضه وقلنا صوابا له من دلالة النص على من دلالة اللفظ أنه من الدلالات اللفظيه وليس من دلالة القياس أنه من الدلالات ان نفي يونث أو او بنفي الفارق بين الاصل والفرع ان يقال لا فرق بين الاصل والفرع الا كذا إلا كذا لا فرق بين اتلاف مال اليتيم بالاكل واحراقه او غرف لا فرق لان المراد اتلاف مال اليتيم وان حصل فرق لكنه ليس مؤثرا لأن من اكل اكل ما يتم استفاد ومن أحرقه استفاد لم يستجد شيء حينئذ هذا وقت هذا وقت لكنه لا أثر له في الحكم لا أثر له في الحكم لأنه لابد بين كل شيء لابد أن يجد كما وصف فارغ لكن العبرة به هل هو مؤثر في الحكم أو لا إن لم يكن مؤثر حينئذ لا عبرة به حينئذ نقول إلحاق المسقوط أو لا فرق بين أكل أموال اليتامة وبين إحراقها أو إغراقها إلا كون الأول مستفيدا منه الآكل والثاني لا يستفيد وهذا فرق لا أثر له في الحكم الشرعي فحينئذ نقول لا فرق بين الأكل وبين الإحراق أن يقال لا فرق بين العقل والفرع إلا كذا وهو لا له في الحكم فيلزم اشتراكهما فيه في الحكم إذا قال إلا بما لا أثر له يعني في الحكم وهو, وهو أي القياس بنفي الفارق مثبت للعلة في الفرح على قول أنه قياس بأنه قياس وقلنا الصواب أنه لا يحتاج إلى التعرض لبيان العلة في العقل حتى فيه أو تثبت في الفرح بل بمجرد الذهن والفهم يسبق إلى ادراك العلة فكل من سمع وهو ذو عقل فلا تقل لهما أفن أنه حرم التأثير يعلم مباشرة دون قياس دون بحث عن علم وتنزيلها في فأ أن الضرب حرام ولا تأكلوا أن الله لو يتامل كل من سمع هذا النفذ يصبقين فهمي أن إحراق أو إغراق ما لجسيم محرم وهو القياس من نفذ فارق مثبت بالعلنة في الفرق لدلالته أي القياس على الاشتراك فيها اشتراك ماذا؟ يعني سواكي بين الفرع والعصر في نها أي في العلة وهي المؤثر على الإجمال على ذهة الإجمال هذا محل النجاة أي أن علة الأصل متحققة في الفرع من حيث الجملة من غير تعيين من غير تعيين فحينئذ نقول الضرب هذا فرع والتأثير اصل العلة وهي الأذية أو الأذى موجودة في العصر وهو التأثير وهي موجودة في القرص لكن على جهة التعيين او لا هو يقول ليست على جهة التعيين ليست على جهة التعيين وإنما على جهة الإجمال وهذا محل إشكال محل إشكال بل الظاهر أنها على جهة التعيين لماذا؟ لأنه إذا نفي الثالث تعين ثاني إلا اللهم إذا كان عدة ثوارث عنيد يرد المستأيرد الكلام المخلص وهو أنه قال لا بين كذا وكذا في كذا. طيب يبقى بقية الأمور هذه ليست منفية، ليست منفية. حينئذ يحتمل وجود العلم التي في العقل في بعض تلك الأفراد دون بعض. حينئذ حصل حصل إجماله، أي أن علم العقل متحققة في الفرع من حيث الجملة من حيث الجملة من غير تعيين. واكثر الاصوليين لا يعدون ذلك من مسالك العله اكثر لا ذلك من العلة. لأنه, لانه لا يدل على أن هذا الوصف المعين عله وانما يدل على أن عله العقل متحققه في الفرع من غير تعيين من غير تعيين. هذا محل نظر وقد قيد على اثبات العله بمسالك فائقه إذا بين لك طرق اثبات العله بالنقل وبالعقل بالنقل اثنان وبالعقل ذكر أربعة وبعض ازداد عليها بعضا مما جعله المصنفون من المسالك الفاسده وقد استدل على اثبات العله بمسالك فاسدة يعني بطرق غير معتبره عند بعض المسلمين هنا اعتبرها البعض كقولهم سلامه الوصف من مناقض له دليل على علميته يعني المعارضه هذه احدى مفسدات القيام النص أو الوصف قد يعارض بما يسمى بقوادح العلة وقوادح العلة متعددة فحينئذن إذا سلم الوصف من المعارضة دل على أنه سالم، على أنه علة صحيحة على أنه علة صحيحة وهذا ليس بصواب. لماذا؟ لأنه لا يلزم إذا قيل لم ينقض وضوء الزيت إذا نفي البول عنه فحينئذ هل يترتب عدم النقض؟ نقض الوضوء أو قد يكون ثم ناقض آخر فإلى سلم وضوء زيد من الحدث البول معين هل يلزم منه عدم نقض الوضوء؟ لا لأنه قد يوجد ناقض آخر فهنا إذا قيل هذا الوصف سلم من القدح أو من النقض أو من الكسر فحينئذ لا يلزم منه إذا لم يعرف بقادح واحد كالنقض مثلا لا يلزم منه صحة إلا بل قد قال أنه لم تستوفي الشروط السابقة قول وجوديا ظاهراً من ضبطاً إلى آخرين إذن سلامة الوصف من مناقض له دليل على علية أي إذا لم يوجد ما يعارض الوصف ولا ما يناقضه بل على صحة التعليم به وغاية هذا المسلك سلامة الوصف من المعارض يعني سلامتها من مفسد لأن المعارضه هذا نوع واحد كالبول مثلا كالبول مثلا في الاحداث نقول لا يلزم من سلامه الوصف عن المعارضه سلامته من بقية القواعد حينئذ لا يلزم من سلامته من المعارضه صحه العله كما أنه لا يلزم عدم نقض الوضوء بسلامته من البول او الريح فقط لانه قد يوجد ناقض اخر وغايته اي غايه هذا المسلك سلامة الوصف من المعارض يعني من مرسد واحد كالنقض لا, ي... لا ينفي بطلانها بمرسد آخر وهذا واضح لماذا؟ لأنها قد تكون قاصرة قد تكون العلة قاصرة هي سلمت من النقد لكونها قاصرة وإذا كانت قاصرة وإذا صارت علة غير صحيحة والمراد علة غير صحيحة في تعديها أما في نقض فلا إشكال يصح تعليل الحكم في محله بالعدل القاطرة بلا خلاف وإنما الخلاف هل تعد إلى موضع آخر أو لا هذا محل النجاة أو عدمية تكون علا عدمية أو طرديه غير مناسبة غير مناسبة إذا من المثالك في إثبات العله التي نحكم عليها بأنها فاسدة الحكم بكون الوصف عله لسلامته من النقض نقول النقض هذا واحد من القوالة سلامة الوص من النقص لا يلزم منه سلامته من النواقص الأخرى، وهي احدى الموصادات، أحد الموصادات، وهي أحد الموصادات، نقل إحدى، كذلك مكتوب، وهي أحد الموصادات، نقل إحدى، وهي إحدى الموصادات، الطبقة المتذوّة والخضر، وهي أي المعارضة إحدى الموصادات. ولو سلم الوصف من كلها من المفسدات لم يثبت صحة العلم لم يثبت صحة العلم يقول إذا سلم من المعارض وهي إحدى المفسدات حينئذ لا يلزم صحة العلم لماذا؟ لاحتمال وجود ناقض أو قابح آخر لذلك كذلك؟ يقول بل أعلى من ذلك لو سلم الوصف من كل قوادح لم يثبت صحة العلم لماذا؟ قد يكون تم شرط من الشروط السابعة السابقة غير متوسط حينئذ سلم الوصف من كل القوادح ونقول العلم ليس في العلم والوصف المناسب ليس في التعليل به لماذا؟ لأنه ليس وجوديا مثلا أو ليس منضمطا أو ليس ظاهرا او ليت على من اشترك ذلك يعني بتخلص بعض شروط الجامع السبع السابقة فكيف اذا لي سلامتها من المعارضة الفقابة ومنها من المسالك الفاسدة في إثبات العلم الطرد الطرد وهذا الطرد وهو قولهم ثبوت الحكم ثبوت الحكم معه أينما وجد دليل علميتي يعني التلازم فيه في الوجود التلازم فيه في الوجود ثبوت الحكم معه أينما وجد دليل علميتي كلما وجد الوصف وجد الحكم كلما وجد الوصف وجد الحكم دل على ماذا؟ على أن هذا الوصف علة للحكم دل على أن هذا الوصف علة من للحكم. ومنها الطرد وهو قوله ثبوت الحكم معه أينما وبد دليل عليته لكن جمهور الأصوليين على أنه مردود ليس من ليس من المعتبره في إثبات العلية لا يلزم من وجود الوصف معه الحكم أنه عله له لا, لا يلزم من وجود الوصف ما الحكم أنه عله له لماذا لأنه قد يوجد من الأوقات ما هو غير مناسب لأنه قد يوجد في الوقت ما هو غير مناسب إذا الفرض المراد به هنا الملازمه في التبول كلما ثبت الوصف ثبت معه الحكم وهذا يسمونه بالدوران الوجود الدوران الوجود يعني كلما وجد الوصف وجد الحكم هل يدل على أنه عله له؟ الجواب لا الجواب لا كلما وجد الإسكار وجد ماذا؟ التحريم لكن هل كلما وجد الإسكار وجد معه الرائحة الكريهة؟ الجواب نعم لا. لأنه دليل دليل الإسكار فحينئذ كلما وجدت الرائحة الكريهة وجد التحريم هل هو وصف, وصف مناسب جعل عله للحكم الجواب لا إذن كلما وجد الوصف وجد الحكم نقول وجد الوصف هنا وهو الرائحه الكريهه وليس بعله وليس بعله كذلك نقول الان الاذكار هذا عله كلما وجد الاذكار هذا الوصف وجد ودد الحكم معه وهو التحريم ثبت أنه علم على القول بالطرد طيب توجد بعض الأوصاف كلما وجدت هذه الأوصاف وجد الحكم لكن لم يجعل علم كالرائحة الكريهة أو الشدة المطربة هذه ليست في علم وإن كانت أدلة العلم حينئذ لم يجعل هذا الوصف وهو الشدة المطربة أو الرائحة الكريهة المنازمة له أنه لم يجعل هذا الوصف وصفا مناسبا لوجود الحكم معه مضطرداً لماذا؟ لكونه وصفا غير مناسب بخلاف الإسكار لأن الإسكار يحق به حول العقود إذن الطرد ليس بمثلك صحيح في اثبات العلم ومنها الطرد وهو الملازمة في الثبوت ثبوت الحكم معه مع الوصف أينما وجد دليل على علية أو دليل علية كلما ثبت الوصف ثبت معه الحكم ويسمى الدوران الوجود والصواب له ليس بعلم أنه ليس, ليس بمسلك ليس لماذا؟ لأنه لا يلزم من وجود الوصف مع الحكم أنه عدة له لأنه قد وجد الوصف وهو غير مناسب واضطرد معه الحكم كالراحة التريهة والشدة المضربه ومنها الدوران المسمى بالدوران الوجود والعزم ويسمى بالطرد والعزم وهو أي الدوران هذا منها أي من المسالك الفاسده وجود الحكم معها وعدمه بعدمها وجود الحكم معها عند وجود العلة هذا هو الطرد الثالث الطرد السابق كلما وجدت العلة وجد الوقف وجد معها الحكم وعدمه عدم الحكم بعدمها فعدم الحكم بعدمها هل هو الفرض صحيح الفرض لهذا فيه نزاع؟ أطرد الذي يسمى بالدوران الوجودي جمهور الأصولين على عدم اعتباره مسلكا من مسالك إثبات العلمة وأما الدوران الوجودي العدمي فهذا أثر أصوليين على اعتباره مسلكا صحيحا من مسالك إثبات العلمة قيل صحيح كيل وهو مذهب جمهور الأصوليين قيل هو مسلك صحيح يعني يصح أن تثبت به العلم وطريق لمعرفة العلم لأنه أمارة لأنه أمارة أي دوران لأنه أمارة أي علامة على ثبوت الحكم على ثبوت الحكم وأيضا هو يفيد العلم أو العلمية ظن يفيد العلمية ظن إذا أفاد لأنه كلما ورد الوصف ورد الحكم وكلما انتفى الحكم انتفى الوصف هذا دل على أن الشرع قد اعتبره دل على أن الشرعة قد اعتبره حينئذ هذا يفيد في النفس ماذا يفيد ظنا يفيد ظنا في نفس المرتهب أن الحكم هنا ما وجد وانعدم او أو مع عدم هذا الوصف إلا بكون الوصف علة في الحكم يعني علة مؤثرة في في الحكم وإن لم يكن دليلا قاطعا لكنه دليل ظني لذلك قال قيل صحيح يعني مسلك صحيح لأنه يفيد العلة ظنا لأنه أمر هذا شأن العلامه هذا شأن العلام وقيل فاسد يعني قيل الدوران مسلك فاسد مسلك فاسد لا يفيد التعليل مطلقا لا ظنا ولا قطع لا قطع ولا ظهر لأنه قرض دليلهم ما هو لأنه قرض، لكنه ليس مساوي القرض مطلقا لأن الطرد تلازم في الثبوت فقط وهنا تلازم في الثبوت وفي النفي تلازم في الثبوت والنفي أيهم أدل الثاني نشأ الثاني أدل على قول وصف علة لأنه لما ترتب الحكم وجودا وعدما على هذا الوصف افاد ظنا في الناس انه عله وأنه وصف مناسب قالوا لانه برد واما العكس وهو انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف لا يؤثر في كون الوصف عله لعدم اشتراطه فيما سبق في الا شريعيه السابقه لاننا اثبتنا هناك كونه وجوديه قلنا هل يشترط انعكاس العله قالوا لا قالوا لا لا فرق ما العلم لنا اليس كذلك ها في الشروط السبعه السابق قول الجامع يصبح بالاعتبار قدرته على الحساب لابد ان يكون طرديا كلما ولد الحكم لكن هل يلزم العكس الجواب لا قالوا هنا هذا الثاني الدوران وجوده وعدمه هو عين الاول الضد هو عين لماذا لأن وجود الحكم مع وجود العنة هو عين القرض وهو باطل في إثبات العنية بقي ماذا؟ انتفاء الحكم لانتفاع العنة أو الوصف المناسب هذا ليس بشرط لأنه عكس والعكس ليس داخل في ما هي الجامعة ولم يجع شرطا من شروط الجامعة التابعة لأنه قرض والعكس وهو انتفاع الحكم عند انتفاء الوصف لا يؤثر لعدم اشتراقه في العدل الشرعية إذن شرط وجودية وهنا في الانتفاع وهنا في الانتفاع وعليه نقول ايهما اولى أن نقول إنه يثير ومن في نفس المجتهد لتعلق هذا الوقف بالحكم وجودا وعدما أو نجعله كالاول جماهير الرسوليين على الأول أنه يجعل مفيدا لظنيه العلم لأن العلم لا يشترط أن تكون مقطوعا لأن هذا السباق والاستباق اجتهاد والاستهاد لا يجب أن يكون قطعيا حينيذن إذا نظر واستنبط واستخرج العلة وظن ظنا راجحا أن هذا الوصف هو العلة لتوقف الحكم بوجود عدم عليه حينيذن لا بأس أن يجعل هذا الوصف علم لذلك جمهور صلي على على هذا ووجود وصدة في الوصف مساوية أو راجحة قيل يخرم مناسبته وقيل لا وقيل لا إذا وردت نقول الوقف لابد أن يكون مناسبا أن يكون مناسبا قد يجتمل الوقف المناسب ويقترم به علم مفسده هذه المفسدة قد تكون راجحة وقد تكون ها مساوية إذا وردت المفسدة مع الوقف المناسب سواء كانت راجحة أو مساوية هل ينفي كونه وقفا مناسبا أو لا؟ هل ينفي كونه وصفا مناسبا او لا هذا محل النزاع اما انه تخلف الحكم عند وجود المسجد الواضحه او المساوية للوصف المناسب هذا باتفاق بين الفريقين لا خلاف فيه الحكم متخلف يعني لا يوجد يرتفع الحكم وينعدم لكن يبقى السؤال هل الوصف المناسب الذي اقترن به الحكم في الاصل هل نقول هذا الوصف أزاله وجود مسجدة أو نقول باقي كما هو سواء كانت راجحة أو مساوية تعتبر مانعا مع وجود الوصف المناسب هذا محل نزاع قال ووجود مسجدة في الوصف المناسب في الوصف المناسب مساوية أو راجحة قيل يسرم مناسبته يعني ينفيها ويبطلها فيجعله غير مناسب يعدمه من آخره فعينئذ لا يوجد عندنا وصف مناسب لا يوجد وص مناسب لماذا؟ لانه كيف يكون وص مناسب وفيه منسدة رابحة فيه منسدة رابحة أو فيه منسدة مساوية هذا يأباه العقلاء أن يحكم على الشيء بانه وصف مناسب وهو مصلحة تترتب عليه الأحكام الشرعية حينئذ يسترر به في نفس الوقت منسدة قالوا هذا يأباه النظر الصحيح لذلك قيل يقرم مناسبته أي فيها ويبطلها فتلغى المصلحة, المصلحة. فهذا ليس عندنا مصلحة في هذه المسألة وهو قول الجماهير من الاصوليين لماذا؟ لأن المناسب هو ما لا يعارضه مفسده مساوية أو راجحة فلا يكون مناسبا حينئذ عند العقلاء لا يكون مناسبا حينئذ عند العقلاء وقيل لا إذا اقترن بالوصف المناسب مفتدة راجحه أو مساوية لا تنقرب المناسب بل هي باقية بل هي باقية لماذا؟ لأن الوصف حينئذ قد تضمن مصلحة ولجنته مفسده فوجب اعتبارها باختلاف الجهة كما قيل في الصلاة في الدار المصري فيه مصلحة وفيه مفسده والجهة مفتعة والجهة مفتعة إذا فيه خلاف واتفق السريقان على عدم الحكم ليس خلاف في ترتب الحكم لأنه كما هو معلوم أن المتدى إذا كانت راجحة على المصلحة حينئذ إما تحريم وقراها حينئذ لا يقال بي أن المصلحة لأن المصلحة إذا وردت إما إجابة إما استحباب المصلحة إن وردت خالطة أو راجحة إما إجابة إما استحباب فإذا اقترن بها مطلحة مفتدة مساوية أو راجح فالراجح حينئذ تقتضي ماذا التحريم أو التراها وإذا كانت مساوية حينئذ ينظر به اعتبار الحال ينظر به اعتبار الحال اتفق الفريقان على عدم وجود الحكم وإنما الخلاف في تسميته وصى مناسبا أو لا وقال النظام الذي تفق أنه ينكر حجية القيام وقال النظام يجروا الإلحاق بالعلة المنصوص عليها بالعموم النظري للكياها يعني الحاق الفرع بالأصل هذا لا ينازع فيه النظام لا ينازع فيه النظام إنما يقول بإلحاق الفرع بالأصل لا 기ن من جهة اللغة لا من جهة القياس فيقول حلاث الحاق немножفق الفرع بالأصل لكوني داخلا في عموم الآصل فيجعل الآصل منزلا منزلة العموم اللغة ويجعل الفرع فرضا من أفراد ذلك العموم إذا ليس عندنا قياس ليس عندنا قياس، يجب الإلحاق يعني إلحاق الفرع بالأصل بالعلة المنصوص عليها يعني عن طريق العلة التابتة بالنصر أين الإجماع بالعموم اللغضية يعني من جهة اللفظ لكونه عاما ورد بصيغة العموم وليس الإلحاق بالقيام وليس الإلحاق بال... لأنه يمكن القياس من أصله وإذا كان يمكن القياس من أصل أننا لا, لا نجادله. إذ لا فرق لغة بين قول القائل حرمت الخمر لشدتها وبين حرمت كل مستد هو يرى أنه لا فرق بين اللغبة ولا أدل هنوى عربي الأصل مع جميع حرمت الخمر لشدتها هل هو مساو لقول القائل حرمت كل مستد فيجعل الأول فردا من أفراد الثاني فيجعل الأول فردا من أفراد الثاني لماذا لان النبي هذا مشتد فاي نصين يدخل فيه النبي فأي نصين الثاني حرمت كل مشتد لأن هذا صيغه عموم حرمت الخمر لشدتها هل هذا يفيد تحريم النبي أو ما وجد فيه الشدة غير الخمر هل فيه دلاله الجواب لا الجواب لا وانما يدل على تحريم الخمر خاصه وقوله حرمت كل مستد يدل على تحريم كل ما ورد فيه صفة الشد فكيف يجعل هذا الخاص مساويا لي للعام ولذلك قال وهو خطا وهو خطا يعني قول النظام هذا خطأ لا نسلمه العبارتان مختلفتان لعدم تناول حرمت الخمر بشدتها كل مستد غيرها هذا واضح حرمت الخمر خمرة. وا لشدتها هذا يحتمل أن العله هنا قاصرة هنا إذن كيف تلحث النبي بشدة الخمر وهي محتمله أنها ماذا؟ أنها عله قاصره لذلك قال هو خطأ أي من سواء هذا لا يسلم لعدم تناول حرمت الخمر لشدتها العباره الأولى كل مشتد غيرها ولولا القياس وهو إلحاق الفرع بالأصل كالنبيد بالخمر لا اقتصرنا عليه يعني تحريم الخمر فقط لتحريم الخمر فقط فتكون فائدة التعليم دوران التحريم مع الشدة فتكون فائدة التعليم بقول لشدةها فائدة منها ماذا؟ دوران التحريم مع شدة فيزور الحكم والذي هو التحريم عند زوال العلة التي يشد إذا قول حظمت الخمر لشدتها هذا ليس فيه عموم ليس فيه عموم وإنما يدل على تحريم الخمر خاصة ثم قوه لشدتها هذا لا يلحق الفرع بالاصل لماذا؟ لأنه إن كان فيه فائدة كما سبقنا التعليل بالعله القاصرة فيه فائدة وهو كونها قاصرة فلا يلحق الفرع بالاصل فيها ثم قونه الحكم مرتبا على هذه العله هذه فائدة ايضا ولو كانت قاصرة ثم وجود هذا الحكم مع العلة وجودا وعدماً يعني يدور معها في محلها في محلها ولا يلزم من ذلك إلحاق الفرع بالأصلين على كل قوم من الله فاسد من الأصلين ثم قالوا أنواع القياس أربعة أنواع القياس أربعة من أي حيفية بالنظر إلى الجامع بين الفرع والأصل بالنظر بين الجامع بالنظر الى الجامع بين الفرع والاصل اربعه وان كان اكثر السنه على أنها ثلاثه لأن ذكر قياس الطرد واكثرهم على انه باطل والاكثر على انها ثلاثه لاسقاط قياس الطرد لعدم اعتباره قال قياس العله قياس العله قياس العله وهو ما جمع فيه بالعله نفسها ما جمع يعني الحق الفرع بالأصل فيه بين الأصل والفرع بين نفسها. سواء كانت العلة منصوصة أو مثمرة. إذا كان الجامع هو عين العله سنقول ماذا؟ هذا قياس العله أضيف إليها لأن هي التي عرفت القياس. فإذا جمع النبي أو قيس أُلحق الفرع النبي بالقمر، بالإستاء نقول هنا قياس، والجامع بينهما العله والجامع بينهما العلة، نفسها. وقياس الدلالة الثالث وهو ما جمع فيه بين الأصل والفرع بدليل العلم يعني ما يدل على العلم إن بملجومها أو أثرها أو حكمها يعني شيء يلازم العلم الإذكار أو اثر العلم أو حكم العلم فإذا كان الجامع ليس عين العلم نفسها وإنما هو ملزومها أو أثرها أو حكمها قيل هذا قياس قياس الدلالة. قياس الدلالة مثل ماذا؟ مثل قياس النبي على القمر بجامع الرائحة الكريهة وشدة المطربة قلنا شدة المطربة هذه لازم من لوازم الإثقاء فإذا كان الجامع بين الفرع بالأصل هو عين الرائحة الكريهة نقول ما الجامع بينهما دليل العله دليل العلمة وليس هو عين العلمة فإنه يلزم من وجود الشدة وجود الإستعام. يلزم من وجود الشدة وجود الإستعام. وكذلك الحاق القتل بالمثقل بالقتل بالوحد في بجامع الإثم بجامع الإثم. والإثم هذا حكم أو, أو ماذا حكم يترتب الإثم حكم عقاب الصواب لاحق الشرع لأن الإثم هو اثر العلم. والا هي القاتل الْعَامِ بِالْعُدْوَانِ إذا جمع بين القتل بالمفقلي, بالمفقلي على القتل وهو الأثارة على القتل بالمحذر لأنه هو كالسيف مثلا من السكين هذا الأصل له عام بِالعُدْوَانِ ولذلك إذا نزل انه قتل بالسيف فالأصل انه قاتل له عَمْدًا وإذا مثلا دهسه بالسيارة نحوه نقول هذا الظهر انه ليس لأن لان له لا يُقتل به بمثل السيارة ونحوها. فالأصل لهم من باب القصر. فإذا جمع بين القتل والقتل وكان القصر بالمثقل فرعا والقتل بالمحدد اصلا بجامع الاسم. نقول هذا بحكمها، بحكم العلم ما جمع فيه بين الأصل والفرع بدليل العلم بدليل العلم لينزم من اشتراكهما يعني ليدل اشتراكهما في الدليل دليل العلم على اشتراكهما في العلم لأنهم إذا اشتركات في الشدة المقدرة حينئذ اشتركات في الاستفادة من إسكاء، ذلك إذا, إذا اشتركا في الشدة المقدرة أو الرائحة كلها اشتركات في الإسكاء يقل يلزم من الشراتين يعني في الدليل فيه وجودها الذي في وجود العلة، فيلزم الشراتهم حينئذ في الحكمين وقِياس الشبه هذا سبق معنا. وقد اختلف في تفسيره فقال قاضي عقوب هو أن يتردد الفرع بين حاضر ومبيح أن يتَرَدَّد الفرع بين حاضر ومبيح قالك المذي المتردّد بين المني والبول قال المني المذي هذا المتردد بين المني والبول لماذا قال لأنه لا هو كالبول يحتمل أنه كالبول ويحتمل أنه كا ك المني وينبني على هذا ماله لو ألحق بالبول صار نجد ولو ألحق بالمني صار على قول بطهارة على قول بطهارة فيلحق بأكثره ما شبع وقيل هو الجمع بوقت يوهم مستماله يوهم مستماله على المظلة من غير وقوف عليه هو الجمع بوقت يوهم هذا الوقت يوهم مستماله يعني يظن أو يظن أن هذا الوقف مشتمل على الحكمة إذا من باب الظلم هذا وقف يوهم هذا الوقف ويظن يعني ظن المستهد عنده اشتماله على المظلمة وهي الحكمة من ذلك نفسه أو دفع ضر من غير وقوف عليها من غير أن يقف على عين العلمة يعني من غير قطع بوجودها لكن الشارع اعتبره في بعض الأحكام اعتبره في بعض الأحكام ولكن العلماء ذكرناه في السابق، وهو أن يكون فرع تردد بين أصلين، هذا هو المشهور. أن يكون فرع تردد بين أصلين مختلفين في الحكم، فيلحق به أيهما أو بأكثرهما بأتل... شبهه، وهو صحيح في إحدى دوايتين، يعني وهو قياس صحيح في إحدى دوايتين عن مالك أحمد رحمه الله وأحد قولي الشاهد. وهو قول جمهور قول الجمهور لكنه يعتبر قياس ضعيف قياس ضعيف يعني لا ينجأ إليه إلا عند عدم وجود أي دليل عند عدم وجود أي دليل هذا ما يسمى بقياس الشبه يسمى بالشبهي بالشبهي لتردده بالشبه بين الوقف المناسب والوقف الطربي فلت... فلعدم تحقق المناسبة فيه أشبه الطربي ولعدم تحقق انتفائها اشبه المناسب هذا قول اختاره المصنف هنا ولم يذكر غيره ولم يذكر غيره وقيم قياس الشبه لا يصح لانه قائم على المناسبه المتوهمه والاصل عدم العمل بالظن الا إذا كان واضح والرابع قياس الطرد وهو ما جمع فيه وهذا قل من يذكره ما دمع فيه بين الفرع والأصل بوصف غير مناسب كالطول والقصر والثقل أو ملغى أو يكون الوصف ملغى بالشرط أو يكون الوصف ملغى بالشرط إذا كان كذلك في يجعل القياس مستقلاً. نقول القياس هذا لذلك أن القياس لفظ ولذلك ابن القيم رحمه الله قد لم يجد مفعوله ولا ذمه في الشارع وهذا شأنه أن الألفاظ المجملة. كأنه يشمل القياس الصحيح والقياس الباطل، فليس كل قياس يكون صحيح وما ورد عن السلح من ذنب الراهي والقياس فمحمول على قياس الفاسد، ومثله هذا وما ورد من مدح القياس ونحو ذلك المراد به القياس صحيح وما روي من ذنبه فقد عني به النبي على الفسادة المنيف أو ملغى أو يكون الوقت ملغى يعني هل يمكن أن يكون صحيح أعطف رقبا لكونه عربيا، ثم إذا جاء عجمي مسلم يقول لا جامع فينا ولا في نار الله ليس الحكم لك هذا ما يمكن يقول بلقاء أو يكون الوصف ملغى مثلا كاشتراك الابن مع البنت في البنوة من الميت هذا وصف اجعله مناسبة عناد في الميراث في الميراث هل سوى الشرع بين الذكر والأنثى الثوى لم يسوي بينهما لو قال قائل الذكر هذا ابن للميت والبنت الانثى ابن البنت للميت ليسن سواءا هناد نسوي بينهما ما الفرق بينهما اللي كانت الانثى تدخل المجتمع ما الفرق بينهما وهذا باطل الله الشر للذكر مثل حظ الانثيين هذا, هذا نص إذا جاء النص دائما نربط المصلحة محلنا بورود الامر او النهي بورود الأمر أو النهي فإذا جاء تشريع ما للذكر مثل حظ الانثيين نقول المصلحه في عدم تسوية الذكر بالانثى في هذا وتسوية بين الذكر والانثى في هذا مرسدة وليست لمصلحة ومهما تصور العقل من كون المصلحة الموجودة في التسوية في النراق نقول هي مصلحة متوهمة مصلحة متوهمة ولا يمكن أعتبارها. وهو باطل ما هو؟ قياس الطب. لماذا يذكره تجري في الإثبات أربعتها. يعني هذه أربعة قياس العلّة وقياس تجري الشبه وقياس 6تجري تجري 7 لأن القياس كما قد يكون في المثبت وقد يكون في النفي يعني تقييس حكم على حكم في الإثبات وتقييس حكم منفي لتصل حكم منفي. هذا سبق ليانه وأما النفي فطارئ وأصلي وأما النفي إذا هذه الاربعه تجري في الإثبات قياس العلة يجري في الإثبات وقياس الدلالة يجري في الإثبات سبارة الاحكام الشرعية وقياس الشبه وقياس الطلب واما النفي فلا لابد من التفصيل لأن النفي قسمان كما قال هنا فطارئ وأصلي إذن النفي قسمان طارئ وهو ما تقدم ثبوته ونفي أصلي الذي لم يتقدمه ثبوت كنفي صلاة ثالثة في صلاة ثالثة هذا لم يتقدم أنه ثبتت ضراء ثالثة ثم نفي لا أصالة وهو يسمى ببراء الشرعيه براء الأصلي براء الأصلية أو الإباحة العقلية أو أصحاب العدم سبق ما يعني فطارئ كبراءه الذمة من الدين فيجني فيه الاول كالاثبات فطارئ كبراءه الدين فطارئ يعني فنفي طارئ كبراءه الدين مثل براءه الذمه براءه الذمه من اي شيء ها من الدين براءه الذمه هذا نفي طارئ بعد ثبوت الدين في الذمه يعني ثبت الدين هذا مراده بهذا ثبت الدين في الذمه ثم نفاه نقول هذا نفي طارئ لان الدين اولا ثبت ثم بعد ذلك ورد النفي بعد ان تقدم الثبوت بعد ان تقدم الثبوت فيجري فيه الاولان ما هما الاولان قياس العلة وقياس الدلاله وهل استثني صحيح هذه باب التغريب أحسن لأن الأول بمعنى الأسبق، فأولاء الأسبقاء كيف يكون أسبقاء إلا إذا جعل الاول وهذا لم يجعله إلا إذا جعل التقسيم ثنائي في الزلال في صعنة من قابل القيات ها شبه أو طرد لكن هذا ما طرد هنا ليس صواب براءه الذمه نفيا طالبا بعد تبوط الدين في الذمه قال فيجري فيه الأولى يعني قياس العلة وقياس الدلالة قياس العلة وقياس الدلالة لماذا؟ لأنه حكم شرعي النفي حكم شرعي كما أن الإثبات يكون حكم شرعي يكون حكم شرعي فكما جرى قياس العلة في الحكم المثبت كذلك يجري قياس العلة في الحكم المنفي وكما جرى قياس الدلالة في الحكم المثبت يجري كذلك في الحكم المنفي والمنفي في النوعين هنا هو المنفي على جهة الطروب يعني الذي تقدمه ثبوت كالإثبات يعني كما جرى في الإثبات والإثبات حكم شرعي والإثبات حكم شرعي مثال قياس العلة في النفي الطارئ قالوا عله براءة الذن من بين الآدم هي أداؤه متى تبرأ الذمه من دين الآدم إذا أدى نقول قبل الدين الذمه بريئة وإذا تعلق الدين انشغلت الذمه لماذا تبرأ الذمه بأداء الدين إذا من علا في براءة الذمه من الدين دين العادم هي أدائه والعبادات هي دين الله تعالى على العباد حينئذ متى تبرأ الذمه ذمه المكلف في العبادات بأدائها بأدائها ادائها فاداؤها عله البراءه منه بدليل قوله صلى الله عليه وسلم المرء فدين الله حق متقوا ومثاله في قياس الدلاله الاستدلال بانتفاء خواص الشيء على انتفائه الاستدلال بانتفاء خواص الشيء على انتفائه هل المثل له اولى ها الاستدلال بانتفاء خواص الشيء على انتفاعه تحرمه آه. لا يصح بيع القمل لماذا لانها ليست بطاهره لا تنفي عشان يكون النفي في الموضعين لا يصح بيع القمل لعدم طهارتها حصل النفي فيه ماذا بانتفاء خواص الشيء لان الخمر من خواصها انها تباع وتشترى فاذا نوفي إحدى نفي احدى الخواص استلزم نفيها الاخرى لا يحل لا يجوز بيع الخمر لعدم طهارته لعدم وكلاهما, نفي وكلاهما نفي هذا في النفي الطارئ لان الخمر للساق قد يكون طارئا يكون عصير أولا ثم بعد ذلك توجد فيه الشدة فيوجد الحكم كذلك يكون عصيرا مباح يصربه حلال بالإجماع ثم تقع فيها وتحصل له نوع الشدة المضربة فيلحقه ماذا الحكم الشرعي وهو التحريم إذن صار قارما وأصلي يعني النفي الأصلي وهو الذي تقدمه لم يتقدمه ثبوته كنفي صلاة الثالثة وهو البقاء على ما كان قبل الشرع هذا سبق أيضا بيانه في قوله الوجود هناك قلنا قياس الدلالة إنما يدخل أو النفي لاستدلاب انتفاء الشيء عن انتفاء مثله إنما يدخل قياس الدلالة فقط دون قياس العلة وأما الاصلي وهو البقاء على ما كان قبل الشرع وهو البراء الأصلية فليس بحكم شرع ليس بحكم شرع لماذا؟ لأنه لم يثبت بورود الشرع لم يثبت هذا النفي بورود الشرع فنقول الأصل عدم التكليف الأصل عدم إيجاب الصلاة الأصل عدم إيجاب الصيام نقول هذا موافق لأي شيء للبراءة الأصلية لأن الأصل عدم الشرع ولا يحكم بإيجاب شيء أو تحريم شيء إلا بدليل شرعي وهذا ما يسمى بي الأصلية والإباحة العقليه وما من البراءه الأصلية قد ليست فليست الشرعية يعني الإباحة ليست شرعية فليس بحكم شرعي وإنما هو سابق على الشرع ولا حكم إلا بدليل من الشرع ليقتضي علة شرعية إذا انتفى كونه حكما شرعيا حينئذ انتفت العلة شرعية لأن العلة الشرعيه هذه من أين خذها من النص او الاجماع او الاستنباط من النص فاذا انتفى النص كليا حينئذ انتفت العله الشرعيه واذا انتفت العله الشرعيه كيف يكون قياس الدلاله اين الجامع ليس عندنا جامع ليس عندنا جامع إذن فليس بحكم شرعي ليقتضي ويطلب عله شرعيه لان برانه اصليه لا تستقر الى علة لا تستقر إلى سبب فيجري فيه قياس الدلاله فقط دون قياس العلة. إذن فرق بين النفي الطار والنفي الأخ. النفي الطار يدري فيه قياس العلة وقياس الدلالة. قياس الدلالة لا إشكال فيه، وأما قياس العلة لكون النفي قد طار بعد ثبوت الشرع. فحينئذ حين أيضا وجودة العلة الشرعية، في الجمع بين فرع والأصل بعلة شرعية. وأما النفي الأصلي فهذا لا يصح القياس فيه إلا قياس الدلالة. ولا يطأ قياس العل لأن العل هنا علة شرعية لا عقلية وإذا كانت البراء الأصلية قبل قبل ورود الشرعي حينئذ ليست عندنا علة شرعية وإذا انتفت العل شرعية انتفى قياس, قياس العل إذا فيجري فيه قياس الدلالة فقط ومعنى قياس الدلالة هنا في النفي الأصلق السبق بيانه الاستدلال بانتفاء الحكم في شيء عن تفاعه عن مثله وهذا ممكن حتى قبل ورود الشرعي فيستدل على انتفاء وجوب الوتر بانتفاء دليل الوجود. تقول لا يجب كذا لعدم دليل الوجود لا تجب صلاة ثادثة لعدم دليل الوجود لا يجب صوم شهر غير رمضان لعدم وجود الدليل المتضر لذلك وهذا انتفاء يستجدم أو يترتب على احكام كثيرة ثم قال والخطأ يتطلقون قياس من خمسة عشر. إذن القياس يقبل الخطأ لماذا؟ لكونه نوعا من أنواع الاجتهاد والاجتهاد قابل لي؟ للخطأ إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرا وإذا اجتهد فاخطا فله اجر حينئذ ندل على أن الاجتهاد قابل ومنقسم إلى خطا وخوار وليس كل مجتهد مصيب والخطأ يتطرق للقياس من خمسة عوضة أن يكون الحكم تعبديا أن يكون الحكم تعبديا كيف صار الخطا هنا ما وجه الخطا العله لا تتعاد ويشترط كما سبق ان يكون الحكم معللا معقول المعنى فاذا لم يكن معقول المعنى وصار الحكم تعبدي وظن الملتزم ان ثم عله والا أنه حكم تعبدي نقول لي. القياس كيف يقول كيف شانه قياس فاسد باطل ليس كذلك لأنه ظن ما هو متعبد ظنه ماذا معقول المعنى هو لا يأتي إلى, الى المسألة ويظن أنها تعبد ويقيم عله متكلف لا هو يعتقد ما هو متعبد به يعتقده معقول المعنى هذا وجه خطا وإذا ليس يتعمد ياتي يأتي إلى أوقات الصلاة فيقيس عليها لا وإنما يظن في نفسه أن هذا الحكم معقول المعنى وأن أصح أنه ماذا؟ أنه متعبد به أن يكون الحكم تعبديا أو يخطئ علته عند الله تعالى هذا ليس مكلفا به يعني يقول بأن يصيب علته في نس الأمر لكن الناظر يفتهد الناظر يفتهد وهنا لا يمكن أن يقطع قاطع بأن هذه العل عينها ولذلك يكذب الكيلة والطعمة والأختيات الأقلين من يقطع بأن العل هذه عينها عند الله عز وجل والله وعلا ولكن نص الله شراء او علامات تدل وامارات تدل على ان العله كذا اين اذا نظر المجتهد فهم العله وغيره نظر في اجله الأخرى فهم الا مغايره كل فهم العله الشرعيه التي امر الله بها وعلق الحكم عليها بما يضمنه وهو مكلف عن ظنه هو وليس مكلفا عن ظن غيره هذا فيه نظر او يقصر في بعض الاوصاف يعني ما انكر العله قد تكون مركبه القتل العمد العدوى فيقول القتل هنا قصاص مرتبا على القتل العمد ويضفط العدوان. حين يجب يقول هذا قصف أو القتل في تنقيح العلم فيقول لفونه عربيا أفطر أو وقع اهله في رمضان فيجمع معه وقص يظن أنه معتبره ليس من معتبره أو يظن وجودها في الفرق وليس مولودة فيه ها يظن وجوده في الفرع وليست موجودة فيه يعني يظن أن تلك العله قد ولدت في ذلك الفرع وإذا نظن فإذا الفرع به خاليا عن ذلك الواقع أمورا هذه خمسة أشياء لكل واحد منها ناقض وقاضح من عند الاصوليين يعرف بقواضح العلم بقواضح العلم ثم قال لما ذكر ما ذكر من أحكام القياس وهي لم يجري فيها المصنف على المشهور عنده الراب التصميم، ولكنه وردها متتابعة، متتابعة. قال ولس هذا العصر هنا هذا استفهاء. كل الخبر. والاستفهام طلبوا اه. طلب الفهم، طلب الفهم. و. طلب دلالة الدليل. يعني من جملة الطرق المفيدة للاحكام ولس, بلاله ولس بلاله أي من جملة الطرق التي يكتسب منها الأحكام أو تفيد الأحكام الاستدلال وهو طلب الدليل وهذا له معنى يعني معنى عام الاستدلال طلب الدليل يعني ما الدليل على وجوب الصراع أو استحباب صراع الوثل يأتي بالدليل بنص أو يأتي باجماع أو يأتي بقياس هذا يسمى استدلالا عاما وليس المراد هنا في كلام وصدف ليس المراد في كلام وصدف وإنما أراد به بعض انواع الاستدلال لكنها ليست على طريقه اهل العلم وانما على طريقه المناطق يعني قياس المنطقي. المنطقي لذلك قال هنا والمراد هنا به معنى اخص وهو دليل لكنه ليس بنص ولا اجماع ولا قياس ماذا نريد به هذا دليل ليس بنص ولا اجماع ولا قياس اذا لا خير فيه إذا لم يكن نصفا ولا إجماع ولا قياس <تصفيق> قال والاستبلاد ترتيب أمور معلومة يلزم من تسليمها تسليم المطلوب إن القياس من قضايا صورة مستجزما بالذات قول معقر هو هذا قياس المنطق قياس المنطق ترتيب أمور معلومة المقدمات مقدمة صغرى أو مقدمة صغرى يلزم من تسليمها يعني من التسليم بهاتين المقدمة قد يعارضها معارض يقول لا لا أسأل لمقدمة الثورة بل هي باطلة أو الثانية يلزم من تسليمها والقول بها واعتقال تسليم المطلوب وهو النتيجة فإن لازم المقدمات بحسب المقدمات آلا لماذا؟ لانه انصدقت المقدمات لزمت منه النتيجة لزمت منه النتيجة العالم متغير وكل متغير حادث في العالم حاجة. إذن ترتيب أمور معلومة قال أمور ليشمل في مقدمتين فأكثر. لان المقدمة الواحدة لا تفين وإنما إذا ركبت مقدمة ثانية فعينازين سمي قياس ولذلك قال إن القياس من قضايا أتى بقضايا وأقل الجمع ثلاثة عينازين يلزم منه أنه لابد من تركيبه من ثلاث مقدمات نقول لا المراد به إطلاقا الجمع وراد به الاثنين. لأن الواحد لا يسعى أن يكون مقدما للقياس منطقي فالطيب أبور معلومة يجب تسليم تسليم المطلوب وصوره كثيرا صور هذا للسلال أو القياس المنطقي كثيره منها البرهان فأجلها أجلها البرهان ما أولث من مقدمات باليقين تقتلن هذا منطق ف... وهو ثلاث برهان وهو لغة للدليل. دليل. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صالحين. إذا أبوها يطلق على على الدليل على الدليل. وفن الصلاح المر الدليل المرتبط بمقدمات يقينية. لا بد أن تكون المقدمات يقينية. يعني المقدمة الصغرى والكبرى يقينية. مثل العالم متغيرة يقيني. ودليله إجماع الحج. وكل متغير حاله. يلزم منهم العالم حالة. هذه مقدمة نتيجة يقينية لتركبها من مقدمتين أو لكونها ملزمة لمقدمتين يقينيتين. اذا كانت الصغرى والكبرى مقدمة مقدمتين يقينيتين صار برهان واذا كانت الاولى ظنيه والثانيه يقينيه او بالعكس او كانت ظنيتين فهو ظن فهو, فهو ظن لان المركب من ظني وقطعي او يقيني فهو ظن يتركب من ظني ويقيني فهو ظن فهو ظن ولو كانت احدى المقدمتين قطعية إذن عرفنا البرهان في الاصطلاح الدليل المرثم من مقدمات تقيمي وهو أعلى أنواع القياس عند المناقض أجلها البرهان مألف من مقدمات باليقين فاقتر وهو ثلاثه أنواع برهان الاعتلال الاعتلال بالله برهان الاعتلال وهو قياس بصورة أخرى ليس هو قياس السادس الذي ها حده حمل فرع على أفضل في حكم لجامع بينهم هذا قياس لكنه ليس القياس عند المناطق وهو قياس يعني ليس بالصورة المعلومة المتقدمة عند العصليين بل هو بصورة أخرى تنتظم من مقدمتين ونتيجة تنتظم من مقدمتين ونتيجة كما ذكرناه في المثال السابق هذا هو قياس المنطقي ومعناه أي معنى هذا البرهان برهان باعتلال إدخال واحد معين تحت جملة معلومة إدخال واحد معين تحت جملة معلومة هذا شرط عندهم لا بد ان تكون الثانية مشتمله على جزء من الأولى ولذلك نصيد الإنسان والحيوان والفرس الصحار هذا ليس بالنتيجة لا, لا يلزم منها نتيجة لماذا؟ لعدم الاستباط إلى حد الأوسط ليس عندنا حد راس. وإنما لابد ان أن تكون الثانية داخلة في الأولى. العالم متغير، وكل متغير حادث. إذا متغير لابد بد أن تأتي الكلمة والثارة بينها المقدمة، لأن الأولى تحت الثانية. على كل من فهم هذه البراهين هكذا صعب. وإنما يرجع إلى شخص سنة في ثم قال: كقولنا النبيذ مسكر وكل مسكر حرام. النبي هذا موضوع. مقدم الصورة مذكر هذا محمول وكل مذكر حرام إذن محمول الأولى جعل موضوعا في الثاني وهذا قياس من الشكل الأول حملون بصوره وضعه بكبرى إدعاء بشكل أول وإدراء إذن إذا جعل الحد الوسط محمولا في الصورة موضوعا في الكبرى هذا الشكل الأول وهو ها؟ اعلاها وهو أعلاها وكل مذكر قال إدخال واحد معين تحت جملة اين ندخل هنا النبي ابسط تحت قوله كل مذكر دخل معنا يلزمه لا بد من هذا لا بد من ارتباط بين جملتين وهذا ما يسمى في الحد الوسط النبي هذا محكوم عليه في الصغرى ومذكر هذا هو المحمول وكل مذكر ومنه النبي حرام فينتج النبي حرام وبرهان الاستدلال وهو أن يستد أن يستدل على الشيء بما ليس موجودا له يعني بما ليس علة موجبة له ليس علة موجبة له ولكن أو ولكن تثبت علته بوجه من وجوه الدلالة العقلية يعني لا يلزم من وجود العلة وجود الآخر وإنما بوجه من وجوه الدلالات العقلية يستدل على الشيء وهذا الوجه وجه الاستدلال في البرهان برهان الاستدلال ثلاثة أشياء إما بخاصيته أو نتيجته أو بنظير يعني كيف نستدل على الشيء بما ليس موجبا له إما نستدل عليه بخاصيته الذي هو الخاصة يسمى عنده المناطق أو بالنتيجة الأسى أو بالنظير لأن النظير مساوي لنظير سواء كان ذي هذا الإثبات أو النتيجة إما بخاصيته يعني الاستدلال على الشيء بوجود خاصيته لأن وجود الخاصية يدل على وجود ذي الخاص وصاحبها كما قلنا ماذا الشدة المطربه تدل على وجود الإسكار إذا دليل أو لا دليل العبدة وعدمها يدل على عدمها إذا لم توجد الشدة المطربه انتفى الإسكار. انتفى الإسكار مثلا بذلك في نفاع شرعي كالاستبنال على نفلية الوتر بجواز فعله على الراحل حقاب الوتر يؤدى على الراحلة هذا مقبل مصرورا وكل ما يؤدى على الراحلة فهو نفل فالوتر نفل الوتر يؤدى على الراحلة وهذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تنفل على الراحلة وما يؤدى على الراحلة نفل لأنه قال غير أنه لا يصب عليها فدل على لأن الحكم قاسم بالنافلة إذن وما يؤرّب على الرائحة نفسه فالوتر نفسه هذا دليل برهان الاستدلال الاستدلال على نتية الوتر بجواز فعله على الرائحة على الرائحة أو نتيجته يعني الاستدلال على الشيء بوجود نتيجته أي ومن أنواع الاستدلال استدلال البرهان البرهان الاستدلال الاستدلال بوجود نتيجة الشيء على وجوده فقوله لو صح البيع لأفاد لا الملك لا لو صح البيع لأفاد لا الملك يعني السجل هنا بماذا بنتيجة صحة البيع البيع إذا صح ترتبت عليه الآثار protein إذا أفاد الملك هذا نتيجة إذا وجد إفادة الملك والتمليك والملك دل على أن البيع صحيح إذا دل على النتيجة أو لا دل على النتيج أوله ذاته يقول لو صح البيع لا فاد الملك يعني الاستدلال على صحة البيع وحصول ثمرته وأثاره ونجمته وهي الملك والاستدلال على عدم صحة البيع بعدم حصول ثمرته حينما نقول لو صح البيع لا فاد الملك ثبوت الملك يدل على ثبوت أو صحة البيع ثبوت الملك يدل على صحة البيع. لانه نتيجته واثاره وهو المقصود من من البيع او بنظيره وهل عدم صحه البيع يدل على عدم الفاده عدم صحة البيع يدل على عدم الافاده افاده الميل نعم اذا يثبت وجودا وعدم وجودا وعدم او بنظيره يعني استبدال على الشيء بنظيره ثم النظير هذا يختلف قد يكون بالنفي على النفي وقد يكون بالإثبات على الإثبات وقد يكون بالإثبات على النفي أو بالنفي على الإثبات أربعة سحوات إذا استدل على الشيء بين قد يكون على جهة الإثبات أو النفي وثناء ثنين بأربعة إن بالنفي على النفي وهذا ما يسمى بتلازم بين حكمين منفيين ثلاث بين حكمين منفيين. كقوله نصح التعليق ونصح التنجيز نصح التنجيز وهذا ظاهر المرض به الطلاق التنجيز أن يطلق مباشرة والتعليق أن يعلقها لو طرست فأنفق لو صح التعليق نصح التنجيز هذا في قوة قوله لو لم يصح التنجيز لن نصح التعليق لو لم يصح التنجيذ لن يصح التعليق لان لو تفيد انتفاع الشيء لانتفاع غيره لو جاء زيد لاكرمته انتفى الاكرام لانتفاع زيد هنا قال لو صح التعليق اذا لم يصح, يصح التخييم لصح التنجيذ اذا انتفى التنجيذ لانتفاع التعليق لو لم يصح التنجيذ لن يصح التعليق هذا استداله بالنفي على النفي أو تلازل بين حكمين منفيين أو بالإثبات على الإثبات يعني تلازم بين حكمين ثبوتيين كقوله لو لم يصح طلاقه لما صح ظهاره لو لم يصح طلاقه لما صح ظهاره يعني من صح طلاقه صح اظهاره من صح طلاقه صح اظهاره فالاستدلال حينئذ بصحه الطلاق على صحه الظهار يثبت <تصفيق> بماذا بالنفي او بالاثبات بالاثبات صحه الطلاق دليل على صحه الظهار من صح طلاقه صح ظهاره او بالاثبات يعني الاستدلال بالاثبات على على النفي وهذا ما يسمى بالخلاف بين الثبوت والنفي كقوله لو كان الوتر فرضا لما صحة فعله على الراحلة إذا فصح فعله على الراحلة فانتفى سونه فرضا صحيح لو كان الوتر فرضا لما صحة فعله على الراحلة فصح فعله على الراحلة فانتفى سونه فرضا أو بالنفي على الإثبات يعني التنازم بين ن Vega 1945 قوله لو لم يجد تخميل الخمر وحرم نقلها من الظل إلى الشمس وما حرم فيجوزه لو لم يجد تخميل الخمر نقلها من نقلها من أي شيء من الظل إلى الشمس وما حرم نقله وما حرم هذا نفي وما حرم نقله يعني من الظل إلى إلى الشمس حينئذ يجوز تخليلها يجوز تخليلها فولا استدل بماذا يجوز تخليل القمر لأنه لا يحرم نقلها يجوز تخليل القمر لأنه لا يحرم نقلها قال ويجزمه بيان التلازم ظاهرا باقي يعني ينبغي في مثل هذا قياس النظير هنا على نظيره في النفي أو الاثبات ينبغي ببين التلازم بينهم وجه التلازم اي يلزم المستدل بهذا البرهان ان يبين التلازم بين اللازم والمنذور فالمنذور بقول لو واللازم مدخول لا المنذور بقول لو أو مدخول لو واللازم هو مدخول لا لو صح صح نقول صح تعليق هذا منذور لو صح التغيير هذا لازم او لو صح تعليق ثم قال برهان الخلف هذا النوع ها. الثالث برهان الاعتلال وبرهان الاستدلال وبرهان الخالفين لفتح الخاء و اتكال الله و عل المناطق بضم الخوف لضم الخاء وهو كل شيء تعرض فيه لابطال مذهب الخاص بلزوم صحه مذهبه يعني فاذا ابطله تعين صحة المذهب بدلاً من يشتغل بإثبات مذهبه يذهب إلى مذهب الآخرين في الطبعة <تصفيق> يعني هل يجوز الغسل النجاسة بالماء ولا فيه مذهبان هو يردح أنه لا بد من من الماء يذهب يقصد المذهب الآخر فيتعين تعين حينئذ مذهبا فيتعين مذهبا قال وهو كل شيء تعرض فيه لإبطال مذهب القصر بلزوم صحة مذهبه لأنه إذا أبطله تعين صحة مذاهب، وذلك يكون إما بحصر المذاهب وإنقالها إلا واحد تقول فيها ثلاثة أقوال الأول فاسد لكذا والثاني فاسد كذا وإذكت عن التالي وهو اختياره الله أبطال يذكر أقساما ثم يقولها كلها. هذا أو يذكر, يذكر أقساما يعني التي يمكن أن يتعلق بها الحكم من جهة المخالف فقط يعني يقول له ان تعلقت بهذا الوصف او ذا او ذا فيبطلها كلها وهذا متعلق فقط ليس الذي اطلع كل ما بقي له شيء لساده المراد وانما المراد عند المقال عند المقال او يذكر اقسام يعني الذي يمكن ان يتعلق بها الحكم من جهه المقال ثم يبطلها كلها ويبقى قوله هو فيتعين تعين صحته وسمي خلفا إن لأنه لغة الربيء وكل باطل الربي، وكل باطل ربي. قال في اللسان القلف الربيء من القول قال هذا خلف من القول أي ربي. أو سمي قنصا لأنه الاستقاء بمعنى استقاء الماء وهو السنداد فكان المستدل فكأنه أي المسدل استمد صحة مذهبه من فساد مذهب قصمه ويجوز أن يكون من الخلف وهو الوراء ضد القدام ضد القدام لعدم الاتفاة إلى ما بطل كأن المستدل جعل مذهب له وراء ظهره عندما أرطره فلم يلتفت إليه فلم يلتفت إليه إذن هذه ثلاثة أنواع ثم قال ومنها أي من ضروب الاسدنار ضروب غير ذلك فقولهم ورد سبب الوجوب فيجد ورد سبب الوجوب بالباع فيجد هذا ووضح الاستدلال بوجود السبب فإذا وجد سبب الوجوب وجد الحكم كذلك إذا وجد بلوك الشمس وجبت الصلاة إذا نستدل على وجود صلاة الله بماذا بوجود سبب الوجودي الوجود هذا واضح ما إشكاله الاستدلال بوجود السبب فإذا وجد سبب الوجوب وجد الحكم إذا بلغ الطبي وجبت عليه الصلاة هذا حكم وجب سببه وكل ما وجد هذا حكم وجد سببه وكل ما وجد سببه فهو موجود او فقد شرط الصحه فلا يصح فقد شرط الصحة فلا يصح هذا بيجدال لماذا ها واضح ما تحتاج او فقد شرط الصحة فلا يصح من صلى بدون طهاره لم تصح صلاته لماذا لانه فقد شرط الصحة إذا كما نثبت الحكم بوجود السبب سبب الوجوب كذلك ننفذ صحاب انتفاعي الشرق صلاته باطلة من صلى بلا اتجاه للقبلة مثلا نقول صلاته باطلة لماذا؟ لفقد شرطه لفقد شرطه هذا من قرق الاستلال أو لم يوجد سبب الوجوب فلا يجد هل صلاة الظهر واجفة الآن نقول لا لم تجد لأنه لم يجد لم يوجد سبب الوجوب سبب الوجوب بالبعض لم تجب الصلاه على الصبي لأن سبب الوجوب وهو البلوغ لم يوجد لم يوجد أو لا فارق بين كذا وكذا إلا كذا وكذا ولا حثر له لا فرق بين البول في الماء الراثل مباشرة وبين صبه في إناء صبه في, في الماء هناك فرق ليس بينهما فرق ففرق ابن حد وإن كان نفق ظاهر كونه في الإناء نقول إناء ليس بفارق مؤثر الإناء ليس بفارق مؤثر أو لا نصة ولا إجماع ولا قياس بكذا فلا يثبت صلاة ثالثة إجاب صلاه ثالثة يومية نقول هذا لا لا نصة ولا إجماع ولا قياس فلا يثبت حينئذ وجوب الوكري أو الدليل ينفي كذا وقالقناه بكذا الدليل ينفي كذا وقالقناه بكذا فبقي على مقتضاء النافي وهذا يعرف عنده بالدليل النافي للصحه وأشبه ذلك أي قولهم الدليل يقضي أن لا يكون الأمر إلا كذا فخالفناه لدليل خاص وهو ما ذكرناه له في الثابت بقطع المسألة عن نظائفها كالعرايه معه بيع التمر على بيع التمر بالروطة هنا دل السثنية في العرايه لماذا كذلك المصرات من سبق لدليل خاص وإن كان الأصل أنه ينفى حكم الجواز عنها هذا الأصل الأصل لو لم يرد نقص العراية لكون هذه محرمة وحينئذ نفيا التحريم بدليل خاص يقتضي ماذا؟ النفير يقتضي أن نفير ذلك عن طرق الاستبعال كثيرة وهذا ما تطاع المصنف يذكره بهذا نكون قد انتهينا من باب القياس وملحقاته صلى الله عليه وسلم